أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط عذابه القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين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 مَن آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَخْوٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا لَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَنَةٌ إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذذ به الذين يغافون أن يحشرون